وأسر نجوى الذين ظلموها هل هذا الا بشر مثلكم افتاتون السحر وانتم تبصرون قل ربي يعلم القول في السماء والنار وهو السميع العليم بَلْ قَالُوا ادْرَاسُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الشَّاعِرُ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ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 ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم فأنجيناهم ومن نشاء لقد انزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم கஃல تعقلون وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمَنَا خَارِدينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَن تَرْكُضُوا وَرَجِعُوا إِلَى مَا اطْرَفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيداً خامدين وما خلقنا السماء ولا الأرض وما بينهما لاعبين لو اردنا ان نتخذ له ولاتخذناهم لدننا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 وَمَن عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَن نَّبِيَّادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ مَنشُورُونَ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 قُلْ هَٰذَا بُرْهَانُنَا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ هَٰذَا ذِكْرُ مَن مَّعِي وَذِكْرُ مَن قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مَارِضُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا يُحَاوِلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إلهًا إلا أنا إنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون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 خَالِقَ النَّاسِ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُون وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حَقَّ الْآمَةِ لَيَعْرِفُنَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَعَنَ ظُهُورَهُمْ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ مِنْصَرُونَ بَلْ تَأْتِيهِمْ بِغَتَّةٍ فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ مُنْظَرُونَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ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 ام لَهُم اَالِهَةٌ تمنعُهُم مِن دُونِنَا لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِم وَلا هُم مِنَّا يُصْحَبُونَ بَلْ مَتَّعْنَا هَٰؤُلَاءِ وَالْغَاوِيَةَ ات طال عليهم العمر افلا يرون اننا ناتي الارض ننقصها من طرافها افهم الغالبد قل انما انذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء ايضا ما ين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 آتَيْنَا بِهَا وَكَفَا بِنَا حَاسِبِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك انزلناه افانتم له منكرون فلقد اتينا اברהم رشدا من قبل وكنا به عالمين اذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون قالوا وجدنا ابانا انا لها عابدين ان لقد كنتم انتم وانابه قوم في ضلال مبين قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهم وانا على ذلك من الشاهدين وَتَاللهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُثَاظًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ فَجَعَلَهُمْ جُثَاظًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ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 وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُ مُخْسِرًا وَلَجَّيْنَاهُ وَلَوْطًا لِلْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ بَنَاهُ وَكُلَّهُ جَعَلْنَاهُ صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ وَلَوْطَنَا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا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 وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صْنْعَةَ تَلْبُوسٍ لَكُمْ لِيُحَصِّنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ لَنْتُمْ شَاكِرُونَ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى نَرْضٍ لَّتِى بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يغوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ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 سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رب لا, رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ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 وَتَقَطَّعَ أَمْرُهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبًا وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حتى إذا فتحت يا جوج وما جوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة بصار الذين كفروا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 انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ام انتم لها واردون لو كان ها اولياء لهمه وردوها وَكُلُّهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى هَؤُلَاءِ كَانَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ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 وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاءً وَلِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أُرْسِلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ إِلَٰهُ وَاحِدٌ فَهَلं لَّنَ تُسْلِمُونَ فَإِن تَوَلّوا فَقُل لَّا زَأْنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِن دَرِيَ أَقْرِبُنَا بَعِيدٌ مَّا تَعْدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنَّ دَرِيلَ عَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ ۚ قُرَّبُوا بِحُكْمِ الْحَقِّ ۗ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ